موسیقی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هياكم الله تعالى أحبة الأكارم في برنامجكم فبهداه مقتده حديثنا في هذا اليوم حديث مهم كل الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين قد اعتنوا بالرد على الشبهات والإثارات والتهم والتشكيكات التي كان يطلقها أعداؤهم ضدهم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها ليمكرو فيها. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. وكثاب ربك هذه ونصيرا. وقال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنث والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هذا يدل أيها الأحبة على أن أهل الإجرام من أكابر المجرمين من الفسق الذين فسقوا عن دين الله عز وجل وخرجوا عنه بالكليه يقفون أمام الأنبياء والرسل ماذا كانوا يفعلون لهم؟ يطلقون عليهم التهم الكاذبة الصارخة يقولون فلان ساحر كاهن كذاب مجنون أنه يدعي دعاوة ما أنزل الله بها من سلطان أنه يريد الجاهة يريد السياسة يريد السلطانة يريد الكرسية يريد كذا يريد كذا كلمات تطلقها الكفار ضد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لقد كانوا يمكرون بنبي الله عز وجل صالح حتى قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وأرادوا قتل نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام فقال الله عز وجل ومكروا مكرا كبارا وكانوا يسخرون من الأنبياء والرسل كما قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون قال الله عز وجل كذلك لمحمد عليه الصلاة والسلام ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إذن هؤلاء الأعداء من أعداء الرسل عليه الصلاة والسلام كانوا يقومون بعملية صد عن دعوة الأنبياء والمرسلين يصدون عن دين الله ويصدون عن سبيل الله حينما نجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في مكة متحدثا بالدعوة كان أناس يقولون للطفيل بن عمرو الدوسي إن هذا الرجل ساحر إن هذا الرجل كذاب حاشاه بأبيه وهو وأمي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الطفيل بن عمرو الدوسي قوة الآن الإعلامية الكافرة الكاذبة جعلت ذلك الصحابي يضع الكرسفة يعني القطن في أذنه حتى لا يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يوم من الأيام سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام فوقع في قلبه لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام ينفذ إلى القلوب يقومون بالصد عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون ومع ذلك كانوا يأتون كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري حينما اشترى دارا ثم اشترى بعد ذلك فيناء فكان يقرأ القرآن في داره فإذا بالكفار من المشركين من نساء قريش وولدانهم يأتون ويتقصفون حول بيت أبي بكر ويسمعون ما يقوله أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه من قراءة كتاب الله فيخرج أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فيأخذ بيد واحد منهم فيذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم إذن هم يعلمون أن القرآن الكريم يؤثر ولذلك قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر وكذبوا وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر والله عز وجل رد عليهم فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين كانوا يريدون أن يصدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دعوته حتى ربما يبعث ذلك السفير إلى رسول الله لكي يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا فيكون ذلك السفير قد وقع الإسلام في قلبه واسمعوا إلى قصة جبير بن مطعم بن خوات حينما أرسله كفار قريش لكي يتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة الطور فسمع ذلك جبير بن مطعم قال فكاد قلبي أي يطير الله أكبر هنا يدل ذلك أيها الحبة على أن هذا القرآن الكريم يؤثر لذلك ماذا كانوا يفعلون؟ عملية امتناع عن السماع عملية ابتعاد عن أي شيء يجعلهم يسمعون لكتاب الله سبحانه وتعالى وهكذا الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين هكذا كانوا يصدون عن الدين ولا يريدون أن ينفذ هذا الدين إلى أسماعهم ولذلك كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم كان يقول نوح عليه الصلاة والسلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ولذلك كانوا يسخرون من نوح عليه الصلاة والسلام وكان نوح عليه الصلاة والسلام حكيما في الرد عليهم يقول إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون قال الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم هكذا كان نوح عليه الصلاة والسلام يخاطبهم ننتقل إلى قصة هود عليه الصلاة والسلام اتهموه والعياض بالله بأنه من أهل السفاهة فقال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين إذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يأتي الكفار فيتهمونهم بهذه الاتهامات وهذه الدعايات المغرضة والقصد من ذلك التنفير والقصد من ذلك التشكيك والقصد من ذلك عملية الهدم لبناء الأنبياء والمرسلين لقلوب المؤمنين والقصد من ذلك أنهم لا يريدون أن يجعلوا أحداً يقاومهم في دعوتهم وفي عباداتهم ولذلك أصر الأنبياء والرسل على ذلك إمني حينما أنظر في حال الأنبياء والرسل أقول يا لله العجب كم أوذوا وكم سمعوا وكم حصل لهم ما حصل ومع ذلك لم يتسلل اليأس إلى قلوبهم لم يدخل دخان الوهن إلى نفوسهم كانوا كما كان الرجل جلدا صبورا يسمع الكلمة من أذنه اليمنى فتخرج من أذنه الشمال المهم أن يحقق دعوته وأن يحقق دينه ولذلك أيها الأحبة الأكارم كان أولئك لا يلتفتون إلى كلام الكفار حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول فأعرض عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا يلتفتون إلى كلامهم حينما أنجى الله عز وجل لوط عليه الصلاة والسلام وقومه ممن آمن معه ونبح أولئك الكفار الذين خلفهم وأرادوا أن يلحقوا بهم قال الله عز وجل للوط عليه الصلاة والسلام ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون اليك وإلا لا تشد الركائب وفيك وإلا فالرجاء مضيع ومنك والا فالمؤمل خائب بعد فاصل قصير كونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى أيها الأحبة الأكارم ظنت أن هذه الهدية ستؤدي ما تؤدي من منالها الخاص بها حينما أرسل إليها سليمان عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله لما جلست وشاورت قومها فأشاروا عليها بعدة إشارات فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاءت هذه الهدية إلى سليمان عليه الصلاة والسلام قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم أيها الأحبة الأكارم المراد من ذلك أن بعض الكفار حينما يريدون الصد عن دين الله عز وجل قد يصدون عنه بوسائل الترغيب هدية أو يعطونه شيئا ترغبه النفس، لكن الداعية الذي يقتفي منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام لا يلتفت إلى ذلك مطلقا ويعلم أيها الأحبة الأكارم أنه ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يهديه بحكمته ليرد على أولئك القوم حسب الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي بالأسلوب الذي ينبغي وهكذا الداعي إلى الله عز وجل حكيم في دعوته لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والحكمة أيها الأحبة الأكارم هي التي آتاها الله عز وجل الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام كما قال الله عز وجل عن داود عليه الصلاة والسلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب إن الداعية إلى الله عز وجل شخص حكيم وهو في حكمته يرد على الاتهامات الموجة له دون أن يسب أو يشتم أو دون أن يسرق لبه ومخه وفكره أولئك القوم فيجعلونه مطية لأهوائهم ورغباتهم وملذاتهم إنه داعية صامد إنه داعية يثبت أمام المغريات والملهيات والشهوات والشبهات فيرفع الله سبحانه وتعالى قدره حينما أتى أولئك القوم فقالوا للأنبياء والرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين كيف تكلمت الرسل؟ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم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 يغرض بهم يقولون كلمة واضحة ثابتة أمام ذلك الكافر كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه ممن آمن به من بني إسرائيل حينما تهكم به فرعون استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أحبتي في الله هذا مجبل عام لما كان عليه الأنبياء والرسل في رد الشبهات والحكمة في الرد على هذه الافتراءات نستخلص منها قضية مهمة أن ردهم كان بكلمات مناسبة وأنهم أيها الأحبة الأكارم ما كان ردهم بسباب ولا بشتائم ولا بفجور وإنما بكلمة حقة ثابتة تدمغ باطلهم فيقولون أيها الأحبة كلاما لا يوجد فيه تجريح لأشخاص الآخرين بقدر ما فيه بيان للحق وكشف لعوار ذلك الباطل فنحن بحاجة ماسة في هذا الزمان إذا أردنا أن نناقش الآخرين أو أن نرد على الشبهات والافتراءات، ألا ندخل أيها الأحبة الأكارم في الاتهام الشخصي أو الاتهام المبطن وإنما نحاول قدر الإمكان أن نرد ذلك الخطأ بالحق وأن نرد ذلك الضلال بالصواب ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ويبين ذلك الداعي إلى الله عز وجل سبيل المجرمين حتى يأمن من آمن بالله عز وجل طرائقهم وسبلهم كما قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة والحكمة والدعوة والموعظة الحسنة وأن يوفقنا وإياكم لقول حسن طيب إنه على كل شيء قدير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى حلقة قادمة قريبة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته